سورة الإخلاص سورة الإخلاص قال الله تعالى قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قال المشكون يا محمد انسب لنا ربك أي اذكر لنا نسبه فنزلت هذه الصورة فالمعنى ان سالتم تبين نسبته إن سألتم تبين نسبته فهو الله أحد أي واحد لا شريك له واحد لا شريك له الله الصمد معناها يا جماعة الصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات هو الذي يصمد إليه في الحاجات أي يقصد لكونه قادرا على قضائها قادرا على قضائها ابن عباس قال الصمد السيد الذي كمل في سدده والشريف الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي كمل في غناه والجبار الذي كمل في جبروته والعالم الذي كامل في علمه والحكيم الذي قد كامل في حكمته وهو الله سبحانه هذه الصفة لا تنبغي إلا له الله الصمد معناها الحليم معناها الشريف معناها الغني معناها الجبار معناها الحكيم الذي قد كمل في هذه الأشياء سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد أي لم يصدر عنه ولد ولم يصدر هو عن شيء لأنه لم يجانسه شيء والاستحالة نسبة العدم إليه سابقا ولاحقا فإن المولود كان معدوما قبل أن يولد أي فليس لله سبحانه وتعالى أب حتى ينسب إليه وقال ختادة إن مشرك العرب قالوا الملائكه بنات الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله فكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال لم يلد ولم يولد طبعا في تفسير تاني جماعة ليه؟ لم يلد ولم يولد حد عارف أو تفسير تاني لله الصمد حد عارفه هم؟ حد جماعة عارف تفسير اخر لله الصمد في كثير جدا من العلماء اتكلموا عنه والدعاء اتكلموا عنه حد ما حد معنا ولا لسه من ما من ما أنا يرفع يده من معنا يرفع يده وعليكم السلام أخونا فارس مرحبا بجه أخونا فارس الله أستح حالك رب العالمين الله يكرمك رب العالمين طيب سؤال باب تانا الله صمد الله صمد ليها هتع... ليها تفسير آخر حد عارفه الله صمد الله صمد يا جماعة عرفت أيضا من كلمة لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد يعني اي الذي لا جوف له لا جوف له ولم يكن له كفوا خلي بالك من ان الفاء هنا عليها ضمه فممكن الواحد يتسرع ويسكنها فممكن نقول ولم يكن له كفوا احد لا بنذكر الناس جماعة ان لا ولم يكن له كفوا احد دي من الحاجات اللي احنا عايزين ننبه عليه ماشي جماعة كده اه ولم يكن له كفوا اي لا يساويه احد اي لا يساويه احد ولا يماثله ولا يشاركه في شيء من صفات كماله سبحانه وتعالى ده من تفسير الزبد نخشف كنا على تفسير الفلق قال تعالى قل أعوذ برب الفلق الفلق أي الصبح لأن الليل ينفلق عنه وقيل هو كل من فلق عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره قيل والمراد الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديده عن كل هذا العالم يحذر أيضا أن يدفع عن المتعوذ به كل كل ما يخافه ويخشى نقول ثاني خلاص مرحبا بأخونا سيف في الغرفة الإسلامية في البرنامج الآخر مرحبا بكم رب العالمين قل أعوذ برب الفلق الفلق الصبح لأن الفلق لأن الليل ينفلق عنه لأن الليل ينفلق عنه يبقى قل أعوذ برب الفلق أي رب الصبح لأن الليل ينفلق عنه وقيل كل من فلق عن جميع من ما خلق الله من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره وقيل قيل وقيل الايماء الى ان القادر على ازاله هذه الظلمات الشديده هو الله سبحانه وتعالى فالقادر على ازاله هذه الظلمات عن كل هذا العالم قادر ان يدفع عن المتعوذ به كل كل كل ما يخافه ويخشى من شر ما خلق من شر ما خلق اي اعوذ بالله من شر كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من جميع مخلوقاته من جميع مخلوقاته ومن شر غاسق إذا وقب أي وأعوذ أي وأعوذ به من شر الليل إذا أقبلا وعوذ به من شر الليل إذا أقبلا قالوا لأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهوام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العيث والفساد لأن طبعا الليل فيه مظنة الستر الليل فيه مظنة الستر فسهل قوي إن أهل الفساد يخرجوا في الليل نسأل الله العافية العفارة رب العالمين ومن شار النافثات في العقد أي وأعوذ به من شر نساء الساحرات وذلك لأنهن كنا ينفثن في عقد الخيوط حتى يسحرن بها أو حتى يسحرن بها ومن شر حاسد إذا حسد الحسد هو تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود والذكما نتابع سلسلة مهمه جدا سلسلة اسمها أمراض القلوب للشيخ عادل شرباجي نخش بعد كده على تبشير سبط الناس أيضا من الزبدة قال الله تعالى ياريت بس اخواننا بس يحملوا الكتاب عشان يتابعوا معنا إن شاء الله قل أعوذ برب الناس رب الناس هو خالقهم ومدبر أمرهم وامصلح احواله ملك ملك الناس له الملك الكامل والسلطان القاهر له الملك الكامل والسلطان القاهر اله الناس اي معبودهم فان الملك قد يكون الها وقد لا يكون فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد حتى نقطة أو لفت جميلة جدا جدا جدا يا خلاص قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ممكن أي حد يتألف عليه ملك لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إله الناس فدل فبين أن اسم الإله لا يشاركه فيه أحد من شر الوسواس الخناس أي الشيطان الشيطان الخناس إذا ذكر الله خنس الشيطان وانقبض عشان كده الإنسان منا لما بيعاني مثلا من أرق أو بيعاني من مشكلة خلاص الشيطان بقى يبدأ يقرفك سبحان الله طيب المشكة دي مفروك تقول فيها كذا وتعمل كذا وتقعد ساعة واثنين وثلاثة مش جالك نوم او ساعة واثنين وثلاثة شاغل نفسك بالمشكله دي وانت ماشي في الشارع وانت تراح مشوار وانت مع اهلك خلاص الموضوع طبعا يا جماعة لما بيزيد بيزدك تعرف انه هو شغل وشواس تعمل ايه تذكر الله سبحانه وتعالى بمعنى يعني حصل معايا مبارح هذا الموقف دخلين بالكم الموقف ده كان في موضوع معين في الشغل فالموضوع منهي يعني معروف اننا مثلا لو لما يحدث, يحدث كذا هيبقى في الشقين الموضوع ده يعني اما هيقبل او لا يقبل واخدين بالكم كان عندي موضوع في الشغل اهوت حاجه بعملها ويشايلها همها بقى يا ترى هيوافقوا عليها ولا ما يوقفوش واخدين بالكم ولا عقبات اللي قصاد ان يوقفوها ولا عقبات لو لو وافقوا عليها خلاص فانا قبل ما انام الموضوع منهي عندي جيل الشيطان بقى يعني قبل ما انام عمال شغال شغال شغال واخدين بك وانا قعدت افكر وكده لقيت الشيطان بقى بعدها شغال شغال لحد ما زيد فربنا سبحانه وتعالى ذكرني بالدعاء ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بالدعاء والحمد لله فقعدت اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وطبعا نتذكر الصلاة على النبي والسلام اللي حصلت لقصة الشيخ صالح المغامسي والمعروفة مع الممرضة اللبنانية فده هم بيصيبك نتيجة أمر من أمور الدنيا أو ما شابه ذلك فانت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ايضا تكثر من الذكر الحمد لله الحمد لله خلاص ما بطلش يعني الوسواس ده يمشي إلا لما أعدت تقول الحمد لله وبصوت مسموع لي الحمد لله الحمد لله حمد لله الحمد لله الحمد لله, لله. لحده مش طان زهر والوسواز ده الحمد لله انقشع عني والحمد لله خلاص فجماعة بنقول اي واحد عنده مشكلة الشيطان بيبدأ يتسلط عليه خلي بالك ده لو حصل كذا ممكن يحصل كذا ده ممكن يشتكوك ممكن كذا ممكن كذا وانت تخاف مه... اتلقات خلاص لما الشيطان بقى كده يستلمك بقى في الموضوع منهي يعني انت الموضوع معروف والله لو وافقوا عليه كان بها خلاص في شويه عقبات تقول حزب الله ونعم الوكيل لما فوش عليه في عقبات نقول حزب الله ونعم الوكيل خلاص فالإنسان منه منا اذا تعلق اذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنث الشيطان ازاي بقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صلي على بصوت مسموع ما ماشي بحيث ما يبقاش ايه ما يبقاش الصوت ما تقوش في سرك يعني تسكر الله في سرك لا قوله بصوت مسموع ليك خلاص فجماعة جماعه يا ريت بس اخوان اخواتنا يركزوا على الموضه لان في حل مشاكل جدا جدا لان الوسواس القهري بياتي نتيجه اعراض العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس هو الشيطان الخناس الذي اذا ذكر الله خانس الشيطان وانقوض واذا لم يذكر الله انبسط ووسوس خلاص معروف ان السلاح سلاح الانسان سلاح الانسان هو ايه ضد الشيطان هو الذكر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سلاح الانسان ضد الشيطان الذكر خلاص اخونا متهد انت حرك عازل لخط وانا متعد اعزي لقد ان شاء الله خلاص ف لا دا في البرنامج التاني متعد دا في البرنامج التاني الذي يوسوس في صدور الناس وسوسته هي الدعاء برنامج البيلوكس وسوسته هي الدعاء هي وسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي حتى يصل إلى القلب من غير سماع صوت حياكم الله شيخنا شيخنا ابو الياس بارك الله فيك يا رب العالمين وسوسته هي الدعاء الى طاعته بكلام خفي حتى يصل الى القلب من غير سماع صوت ثم بينا سبحانه الذي يوسوس بانه ضربان جني وانسي جني وانسي فقال من الجنه والناس اما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس كما تقدم كما قلنا الدعاء إلى طاعته، أي إلى طاعة الشيطان بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت. أما شيطان الإنس هو في صدور الناس أنه يرى نفسه كالناصح الأمين المشفق. فين بقى كامل العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه يا رب العالمين واما شيطان الانس فوسوسته في صدور الناس انه يرى كالناصح الامين واحد يعني انا على فكرة انا منصحك بص انت خد السجارة دي وتبقى زي الفل اسمع كلامي بس كده وخليك جدع مره بس اسمع كلام سبحان الله وطبعا يزوق هذا القول وهذا الداعي الى المعصيه فيوقع في الصدر من كلامه الذي اخرجه مخرجا نصيحه ما يوقع الشيطان الجني فيه بوسوسته شايفين الكلام عامل ازاي يا جماعه شيطان الانس وسوسته في صدور الناس انه يرى كالناصح الامين يرى كالناصح الامين المشفق فيوقع في الصدر من كلامه الذي اخرجه مخرج النصيحه ما يوقع شيطان الجني فيه بوصوسته نسأله الله العفو والعافيه ده بيوسوس وده بيوسوس طبعا الشيخنا الشيخ حولنا حفظه الله كان بيقول في شرح هذه الآية يوسوس في صدور الناس هو لا يوسوس في القلب ولكن الصدر هذا كالبيت كالبيت ويوسوس في, في فناء البيت حتى يصل هذا الوسواس إلى القلب بعد ذلك ماشي؟ يعني سبحان الله زي بالظبط كده البيت الذي اعترته عاصفة ترابيه مرة في مرة في مرة التراب ماشي هيخش من, الداخل من الخارج إلى الداخل حتى كأزلك برضو القلب برضو هيفسد نتيجة ما تعتريه هذه الوساوس التي حيكت في الصدر فلا بد الإنسان مع أنه تعاهد هذه الوساوس بذكر الله سبحانه وتعالى. ويتعاهد هذه الوساوس ايضا بسؤال العلماء عن الرد على هذه الشبهات طبعا ما بيحاول ان هو يبعث لك وسواس وسواس وشبهات فالانسان منه لو استسلم لهذه الوساوس او استسلم لهذه الشبهات طبعا بيقول وسواس قهري نسأل الله سبحانه وتعالى فيبدا يشك في دينه نسال الله العفو والعافيه رب العالمين وقيل ان ابليس يوسوس في صدور الناس علي بن عباس قال ما من مولود يولد الا على قلبه الوسواس فاذا ذكر الله اذا ذكر الله إذا ذكر الله خنس واذا غفل وسوس نعوذ بالله من وسو... من كيده ووسوسته كده يا جماعه خلصنا الاخلاص والمعوذتين من تفسير من تفسير الزبدة وعليكم ان شاء الله تفسير سورة الاخلاص من تفسير السعد قال تعالى قل هو الله احد قل يا محمد قولا جازما قل يا محمد قولا جازما معتقدا له عارفا بمعناه هو الله احد هو الذي اي قد حصلت فيه الاحديه فهو الاحد المنفرد بالكمال الذي له الاسماء الحسنى والصفات الكامله العليا والافعال المقدسه الذي لا نظير له ولا مثيل طبعا اللي بيجرئ الانسان على معصيه الله انه لم يستشعر نكرر لم يستشعر صفات الله عشان كده بننصي اخواننا اخواتنا ان هم يقراوا عن صفات الله واكيد ممكن نعمل برده أو اي حد من اخواننا المشايخ الافاضل يعمل سلسله في شرح اسماء الله الحسنى فالإنسان يستشعر أن الله بصير مثلا فإذا استشعر أن الله بصير فبالتالي سيحجم عن معصيته لأنه استشعر صفة البصر من الله سبحانه وتعالى إذا استشعر ايضا صفة الجبار فيعلم أن الله سبحانه وتعالى متجبر ويستشعر صفة الحلم فيعلم أن الله حليم ويستشعر صفة الغضب ويستشعر الصفات كلها هذه الصفات فلا يصح أن الإنسان جماعة يفعل معصية لأنه لا يريد أن يراه الله سبحانه وتعالى وهو قابع على هذه المعصية أيضا إذا استشعر صفة السمع فلا يتكلم بكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى لأنه استشعر وتأمل في صفة السمع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله إذا استشعر الإنسان هذه الصفات فحري به أن يمتنع عن كل قول أو فعل يغضب الله سبحانه وتعالى الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج ما من إنسان وما من شيء إلا وهو يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهاماتهم لانه الكامل في صفاته العليم الذي قد كمل في علمه احنا قلنا ايه الكلام ده قبل كده الحليم الذي قد كمل في حلمه الرحيم الذي قد كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء كل شيء وهكذا سائر اوصافه عشان كده يا جماعه السردية كانت سببا في اسلام كثير من القساوسه واسلام كثير من النصارى ليه؟ لانها بتحل العقد والمشاكل اللي عندهم في العقيدة طيب الاب الابن روح القدس سبحان الله الموضوع منهي عند المسلمين والحمد لله قل هو الله أحد إله واحد المستحق للعبادة وما دونه فهو لا يستحق العبادة سواء كان نبيا مرسل أو ملكا مقرب خلاص ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد قلنا قبل كده اللي هو إيه برضو الذي لا جوف له الذي لا جوف له لكمال غناء حتى كان الشيخ العريفي كان بيتكلم مع أحد النصارى فبيقول له يعني طالما انت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى له ولد طب لماذا اتخذ ولدا واحدا سؤال برضو يعني منطقي فقال له انا مش عارف طيب طالما هو بيتخذ طالما هو بيحب الأولاد طب لماذا لم يتخذ مثلا عشرة خمسة ستة ليه ولد واحد فبهت الذي كفر سبحان الله فالله سبحانه وتعالى مستغن عن الولد ومستغن عن الزوجة لأن من صفات البشر أنه يحتاج أن يتزوج ويحتاج أن ينجب حتى يأتنس بهم بخلاف الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات فهو لا يحتاج زوجة ولا يحتاج ولدا ولا يحتاج انيسا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد أي لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى فهي في هذه الصورة مجتملة على توحيد الأسماء والصفات قال تعالى في سوره الفلق قل أعوذ برب الفلق أي قل متعوذا أعوذوا يا جماعة ما معنى كلمة اعوذ ما معنى كلمة اعوذ ما معنى كلمة أعوذ ما معنى كلمة أعوذ أي الجؤ، ألوذ أعتصم الجؤ، أعوذ أعتصم برب الفلق فالق الحب والنوى وفالق الأصباح فالق الحب والنوى وفالق الأصباح من شر ما خلق وهذا يشمل جميع ما خلق الله من انس وجن وحيوانات فيستعاد بخالقها من الشر الذي فيها ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون من الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه الأرواح الشريرة ومن شر ومن شر, ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون من في الليل حين يغش الناس وتنتشر فيه الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية خلاص؟ ومن شر النفاسات في العقد أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفس في العقد التي يعقدنها على السحر ومن شر حاسد اذا حسد والحاسد الذي هو الذي يحب زوال النعمه عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الاسباب فاحتاج الى استعادة بالله من شره وابطال كيده طبعا يعني الحسد ده كما تعلمون مرض من امراض القلوب فلما بيرى شيء يعجبه فإذا لم يقل بسم الله ما شاء الله فبيقع الحسد نسأل الله العفو العفوة رب العالمين فعشان كده جماعة الواحد يقول لك حتى يقول لك داري على شبان تكتئيت يقول لك يعني واحد مثلا تميز بشيء فيقول ايه, في ايه فيقول ما شاء الله ماشي. ويحاول يبتعد عن مواطن اللي بيكون فيها مميز قدر الامكان حتى لا يحسد حتى لا يحسد فالإنسان مننا إذا يعني تميز في شغل ولا حاجة يعني يقول ما شاء الله لا قوه إلا بالله وهكذا ماشي فاحتجأ استعادة بالله من شره وإبطال كيده ويدخل في الحاسد العائن ألا أنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفسي فهذه الصوره تضمنت الاستعاذة من جميع الشرور عموما وخصوصا ودلت على ان السحرة حقيقة يغشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله حتى كان من كلام شيخنا الشيخ عادل الشربجي بيقول يعني ان بعض الناس يعني لك لو كان الشيخ مطبق يعني لو واحد حاسد لو واحد حاسد وتبين الضرر هذا الحاسد على المجتمع بيقول لك يسجن في بيته ويصرف له من بيت المال حتى لا يخرج من بيته لأنه إذا خرج لن يسلم المسلمون من عينه نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العفي خلق معه لو واحد حاسد على ويل أمرك أنه يحبسه في بيته لماذا؟ لأنه يقع منه من ضرر نسال الله العفو العفو رب العالمين ايضا السحر ايضا حق هو السحر مش اه مشان حق يعني السحر له حقيقه ايضا نخشى من ضرره نسال الله العفو العفو رب العالمين قل اعوذ برب الفلق وهذه الصورة مجتملة على الاستعادة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور والذي هو أصل الشرور شرور وكلها ومادتها الذي من فتنته وسوسته ويوسوس الذي من فتنته وشره انه يوسوس في صدور الناس انه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر فيحسن لهم الشر ويريهم ويريهم إياه في صورة حسنه وينشط إرادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبتهم عنه ويريهم, ويريهم إياه في صورة غير صورته وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أي يتأخر إذا ذكر الله من قبل العبد و. إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه، عشان كده نكرر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله حتى يخنس بإذن الله أو تقول أيضا عوض بالله من الشيطان الرجيم عوض بالله من الشيطان الرجيم، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبي بربوبية الله للناس كلهم وأن الخلق كلهم وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبأولوهيته التي خلقهم لأجلها فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يخططعهم عنها ويحول بينهم وبينها ويردوا أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس ولهذا قال من الجنة والناس والحمد لله رب العالمي كده كما أنتهينا من الجزء الثلاثين والحمد لله من الزبدة ومن